a l l a h u m a ららら l ら i ら a ら a l らららららららら y らららららららららら m らららららら a らら a ららららら y らららららららららら m ららららららららららららららららららららららららららら موسوعه م النابلسي ط ا للعلوم ر الاسلاميه به أ ق و ل إ ل ه ي أ ع ط ن ي ربه فلا ت ه ر م ن ي من رؤيا حبيب الله وعن على البر ا ن غ ن ي و أ ق و ل إ ل ه ي أ ع ط ن ي ربه فلا تحرمني 「ありがとうございます」<音楽>